يَقُدر عَلَيْهِ أَحَدُ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالَ الْلُّبَدَ أَيْحَسَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانَ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ فَلَقُتَ حَمَلْ عَقْبَهُ وَمَا أَدْرَا كَمَ الْعَقْبَةُ, العقبة فَكُرَقْبَهُ